Sposób الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير عليهم ولا الذين آمنوا اتقوا الله وان تنظر ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملوا ولا تكون الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة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 وَا اللَّهُ الَّذِي لَا إله إلا هُوَ الْبَرُّ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ الْخَالِقُ بار وصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم